وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم مَا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعثوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والالسَّمَا أَبَنَينهاَا بِأَدٍ وَإِنَّا نَموسعونَ والالْأَربَ فَ رشْناهاَا فَنِععمعملَ الماهدون وَمِن كلّ شيءَيء خَلَقناَا زَووجَين عَكُمْ تذكررون فَكُِّ إلَى الله إني لَكُم مِنْهُ نَذير مُبين وَل تَجعلُوم اللهَِّ إه آخرَ إّي لَكُمْ مِنْهُ نَذير مُبين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 جوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْرُفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ والذِينَ آمنوا وَاتبعتهُم زُرزّتهُم بإمانٍ أَ الحَقناَا بِِم دُزّتَهُم وَمَا لَتْنهُمْ مِنْ عملِهِم مِن شَيْء كلم بئِم بِماَا كَسَبَرهين وَأَمدَدناَاهُم بِفاكهَةٍ وَلَحْم مِما يَشْتَون يتَنازَعونَ فيِيهَا كَأْسَل ل لَغُ فيِيهَا وَلاَا تَأثين. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكنونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فذك الْفَمَاعَْ تَبِنِعممَتِ رَبّكَ بكاهنِ وَلا مجنون أَمْ يقول نَشاعِر ننتَبَّسُ بهِهِ غيبَ الْ المَنون قُلْ تََبَّسوا فَإِني معكُم منِن الْ المُتََّسين أَمْ تَأمررهممْ أَحلْلَامُهُم بذاذا أَمهمم قَ طَعغون أَمْ, أم يقولوا نَتقَوهُوبَ ال ل يُؤمنِون فَأتُ بِحَديثٍ ممثلهِ إِنْ كَوا صادقين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 وَإِنَّ للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمل ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار النجوم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 والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النظر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِلّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ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 فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقرف كيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قولوط بالنظر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 وَ يُظَمُ الْ الجم وَولونَ الدّبُ بل الساعةُ مَووعدهمم والساعُ أَدهَا وَأَمر إن المجرمِينَ في ضَلاال وَسعُر يَوْم يُصحبون فِي النارِ على وجوهِهِم ذوقُ مسَّفَقَ إا كل شيءئ خَلَقَ لهُ بِقَر وَما أَمررُناَا إَّ وَاحدَة كلَلَم حمْ بِالبَصَر وَلَقد أَهلَنا أشيعكمُم فَهَلمِ مُذك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 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقشط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبض العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي ألاء ربكما تكذبان ولامن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي ألاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَمِنْ ُونِهِ مَا جََّطَانِ فَبأجِ لى إَبّك ماَا تُكَذِّبَان مدَهامَّ تَان فَ بِأَجج آلى إ رَبِّكمَا تكَذِّبان فيِيهِ مَا عن نَِبَّ خَطَان فَبِأجِ آلى إَبّكُ ماَا تُكَذِّبَان فيهن خيرات حسان فبأج آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأج آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأج آلاء ربكما تكذبان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 إذا رج الْ الأرض وَجوَابُسَّة الْ الجبالُ بسَّ فَكانَهبأَمُّم بَثَّكُنتُمْ أزْواج فَلاافَ فَأَصحابُ الْ المَيمَنَة مَا أأَصحابُ الممَنَةِ وَأَصحابُ المشأمَةِ مَا أأَصحابُ الْ المشأم والسابقُونَ السَّابِقونَ أُولائك الْ المُقبونَ فيِي جّات النعيمثَُّ من الأووللين وَقلل منن الآخرين. على صُُرٍ مَوْضُونَة متتَّكِئين عَلَْهَا متتقابللين يقُوفُ عليهلَيْه وَِْدان مخَلَّدُونَ بأكوَابٍ وَباريقَ وَوكَأْسٍ مَِّ عين ال لاَا يُصدعونَعَنْهَا وَلَا يُزِفونَ وَفاكِهَةٍ مِماا ييتخَجررونَ وَلَقْمِ طَيرٍ مِماا يَشَْون وَحُور عينن كَأَمْفَالِ الؤْلُ إمَكونِ جَزاء أَم بِمَا كانَوا يَعملُوه لا ييسعُونَ فيِيهَا لَغْوَو وَلا تَأْثمًا إلاا قِيلَ َسلامسلام وَأَصحابُ اليمين مَا أأَصحَابُ اليمين فِي صِدرٍ مَعْضُودٍ وَقَّْ بُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَما إمَّ سكوب وفاكهَة كثيرة اللا مقططوعةٍ وَلا مَمنْوعَةٍ وَفُشِ مرفُوع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 وَلاقد علمتم نشْأة الأُول فَلولا تذكررون أفرأَيتُم ما تخْرثونَ آأَننتُمْ تذْرعونهُ أَمْ نَحْنُ الزادِعون لو شاءُ ل جعلناهُ حقامام فَظَلْلتُمْ تَفَكون إا لمغونَ ببلْنَحْنُ مَحْرومون أفرأَيتم الم الذي تشبونَ آآنتُمْأَنْذَلتُهُ مِن الْ المزْنِ أَم نَحْنُ المزلون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 فَلو ل إذ بلَغةِ الحُلقُم وَآن تُمْخينَ إذن تَْظُرونَ وَونحنُ أقْررب إلييهِ مِنْكُم وَلا كِللا تُبصرون فَلو ل إكُ تُم غَيْرَ مدينينَ تَجعونها إِنكُ تُم صادِقين فأََّ إِ كانَانَ مِن الْ المُقَردينينَ فَرَوح وَوريحان وَجََّةُ عيم وَأَمَّا إِ كانَانَ منِن أأَصحى بالِالجمين فَسَلَُ لكك منِن أصحابِاليمين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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ الله بكم لرؤوس رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفكح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا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 وَأَنْزَلن الْ الحديديدَ فِيهِ بَأْسُ شدديد وَمنافِعُ لِنَّاسِ وَلَعْنَمَ اللهَّ مَ يَصُرهُ وَرسُ لَهُ بالِالغَيب إنِ اللهَج ععَزيز وَقَذ أَسَل النانوا حَوإبَهِمَ وَجَعَنا فيِي ذُِّيَّتِهِ مَنّبُ وَتوالْكِتابَ فَ مِنْهُ محتَد وَكثِيرٌ مِنهُ فَاسقُون. ثم قفينا على آفارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتبعوها مَا كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون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 صدق الله العظيم